ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وَمَا أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد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 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زادوهم غَيْرَ عِيرَةَتَتْبِيبٍ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور Palata konfimiria tiin, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, mummaya, Oinnaa, lämävöi نَصِيبَهُمْ غَيْرَ heinäsi, heinäsi,